الكون بالهدا وقم الله وهادت الله تتسنى الله كل من في السماء والارض غن تهدي في قلوب لا محمد وزمان عليه, وزمان عليه. وزمان عليه. وزمان والتقى الامان الله ولن تفوقوا كما وبدي عليكم الناس يا <تصفيق> إن ما تزوج تجلب. ازاي عليك النبي لما تزور الله ولما تدخل عليه وتصلي وتسلم. طبوس رعب اللي في الحجر. وتمشي لك يا حبيب سن تقول ورد لك يا حبيب غل محالي شركك يا روحي محالي محالي شركك يا روحي في الجمال والطيب قلت الحبيب اللي حسنه يا سلام خذ وفاء والله وملي خوفه وفتشوه يا روحي كما تجري فان وجدتم اه به علي زيدوا البعاد زيدوا أو قربوا الوصل أو قربوا الوصل أو قربوا الوصل فالقرب للعاشقين عيد الله الله يا действие Ju النبي صلى الله عليه يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الله نصد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله نصد على سيدنا محمد وعلى يا ليال وو طول يتدفى ان الرضيع ما زار لا الله الى وليس لمعتد لكنه ان ذا فعت تدفع بعض الامام اذا رأى نور الهدى الصليب ولم يظل المسيعة ومن المريض مع شر لا يثني عن غيه حتى يصحى ويزعل. تعب الألام إذا رأى نور الهدا عرف الطيب عرف الطيب ولم يصل المحيع. ومن الفرية معشر لا ينساني عن غيه حتى يخاف الله ان الرسول محمدا الله <عل عليه. لا وقت لمحمد انه رب ذاك الكائن يا الله يا تعادى من وى يا بها تيضاء تيضاء عدل كلها لا تلقين بها الضعيف مضيع الناس كلهم متوازية بها لا قيفرا توقى بها او شباة. العباد على التجية تجبا لله. لله. لله. لذي بمسخريه رقع سجدا لله. سجدا لله. لا ليسخريهم ركعا. فترهم حول النبي. ولا ترى متملحا او خائفا متقشعا. دين المساواة الحقيقة دينه دين المساواة الصحيحة دينه يرعاهم في الله أشفق من رعاه صلى الله عليه وسلم ما جر اسواد الحديد ما جر اسواد الحديد ما جر اسواد الحديد ولا ما في من فوق جسمي مرفوع يا الدنيا. واعرض راهدا. يجري من الاخرى المكان الارفاق. من البس. من البس الدنيا السعادة حلة فصابة يبس الخميس ورقا. قل يا الذي مع الله صدق على ليله وحق ما زاد الزاد من فوق الجبين رضاع. من ألبس الدنيا سعادة قلته الصابقة لبس القميص رضاع. الله الذي لو شار لو أشار. هو الذي لو شاء ما كفوه كل الذي فوق الربد في اجمأ موسیقی من فوق الجديد مرفع جاءت له الدنيا فأعرض زاجزا يجري من الاخرى المكان الارفع من ألفت الدنيا السعادة قلة القميص مرقا وهو الذي وهو الذي لو شار لو اشار نالت كتبه كل الذي فوق البسيطة اجمع ممممممو. يشكن به لعل فدرا فلعل صدرا فلعل صدرا ان تزوله يومه وعليل ان ولعل ذابلة الرجاء ينالها بلل من الغيث العديم فزينا. ضلى عليك الله جل جل نعز النفس في ذل السؤال ونطمع في العطاء وقد علمنا بأنك باسق فبالإحسان جد واعطف علينا ففضلك واسع يا ذا الجلال إذا لم تأتنا منك العطايا فمن نرجوه يا مرح جمعنا به طرق الصلاة، وأختم بالصلاة على النبي، وأختم بالصلاة على النبي، وأصحاب وأباء الكلام كما رأيت على سمي خجلا ولولا الحب لم اتكلم يا مظهر التوحيد حسبي أنني أحد الفداة أحد الفداة الهاجمين الحوامي ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لذا هذا الجل. ما ناحيلة السراء ذابعناهم رهبا لذا هذا الجلال الأعظم إن الذي سواه إن الذي سواه عزة للأرض أمسك نورك تنتمي الكوكب الأرض حين وطهه أمسى حصاه أمسى حصاه يتيه فوق الأنجوم. يا عظيماً يرجى لكي